ألا لله الدين القائص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليخذبونا إلى الله ذلفا إِنَّ الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إِنَّ الله لا يهدي من هو كاذب منكفار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 يخلقكم في بطول أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأني فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تدروا وازرة مزر أخرى ثم إذا رأيكم أقوم رجعكم فإن رجعتم لما كنتم تعملون إلا معلم بذات الحدود. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا طوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنتادا ليطل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو خالف آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر ظل الألفاب قل يا عبادي الذين آمنوا اقتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واتعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قُلْ إِنِّي أن عَبْدُ اللَّهِ أُوحِيَ الله أَن له اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ وَأُمرْتُ أَن أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين قتروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو القصران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوض الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألفاد أفمن حق عليه كلمه العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه لنابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله خدره للإسلام فهو على نور من ربه وعسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أَحْسَنَ الحديث كتابا متشابها مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى فكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يشاء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 إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تستصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ألنس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق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 الذين من عادونه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 من يأتيه عذاب مُهِينٌ ويحل عليه عذاب مقيم إِنَّا أَنزَلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنس عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمس في منامها سيمسك التي قضى عليها الموت ويؤسل الاخراء الى اجل مسنى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون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 والسماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأذة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه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 فإذا مس الإنسان طر دعانا ثم إذا طولناه نعمة منا قال إنما أغفيته على علم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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كتبوا وما هم في معجزين أولم يعلموا أَنَّ الله يبتق الرزق لمن يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسعفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يرغب اخفروا الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيقوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي وأنتم لا تشعرون أن تقول لنا السمية على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن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 فلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه هم أليس في جهنم مكوى للمتكذرين وينجي الله الذين استقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مطالف السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم القاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرت فليحفظن عملك ولتكونن من القاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا طبقته يوم القيامة سماغات مطريات عدينيه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعب منكس من في ومن في الأرض الا من شاء الله ثم نطقت به اخرى فاذا هم قيامه ينظرون واشرقت الارض بنور رب ورضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم, وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس منهم وهو أعلم بما يفعلون وزيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها قتحت بواهما وقال لهم قزنتها ألم يأتكم رسل منكم يسلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب تهنم طالدين فيها فبئ والمتكبرين وتيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعبه وأورثنا الْأَرْضَ نتبوأ من الْجَنَّةِ حيث نشاء فنحم أجر العاملين وترى الملائكة حاسين من حول العرش يسدحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق